Ali Ali Ali Ali علي علي علي علي لهفه لهفه اشتاق لك ذاك التراب خلصه خلصك لك شعر الشمس علي علي علي علي يا غدير المصطفى بحر الهجير للحياه عيون منك تنبج يا علي, علي, علي انت بس انت العبد غيرك سرا كل نقاء الماي منك يلتميس يلبياضك عنهم يزيح اللثام راية وبنورك صورهم تنعكس علي علي علي علي شافه وبوجهك ضويقص الظلام رادة والموت الضياءك يختليس شفنا بيك الضحو كل الانشراح واليتامة بشوفتك تحيي النفيس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 من تفاصلك ولو ربع الخمس علي علي علي علي ما نديع صواتنا وننت الضمير فاسده سفاح لوفك مفتريس يحكي باسمك يدعي شخصك وريس وهو والشيطان من نفس الجنس علي علي علي علي قل لي ياه الصادر حروف العراق وباع ماية وأرضى بالسحر البخيس